اعوذ بالله من الشيطان وجسمنا يعني يعني اعلى يعني, <تصفيق> أعلى يعني بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه يعني وعيبة. يعني سبح ربك عن النقائص والعيوب يعني يا رب يخو بقى كشكل شيء الكيماتيا وعيبة ويرادوا السبح يعني بقى كشكرنا خدوجي سبحان الله يعني يا رب خيرته يه بكماتيا وبيعيب وكي بقى فشيل كيماتيا وعيبة هما سبحان الله ويرش على من فعل أمر بهش دماء ويرادوا بوكيا سبح نمزبو فيها عن الله وعليه وسلم بو فيها عن الله وعليه وسلم وبو وسرمان حمائم چون که او خطاب تهاتین قران دای تن خاصه پیغمبري الله عليه وسلم رب العالمين بيشتابي صلى الله عليه ان ارسلناك يا رسولا متيهناتي تشي ترسل يا صلى الله عليه واله وسلم انده خطاب تهين بابزوك پیغمبري صلى الله عليه انده شي تهين بو پیغمبري نه بوكنش بو يا أيها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي بكيا إذا عنبر طلقتم النساء بكيا يا ابي بني لك قال ودي غير بزوف عنبرينيك بزوف عنبري بده اذا طلقت النساء كما اذا طلقتم بعسيكه بعسيب سرمانها ويا هاي شويه كيف اياتين من شو ديارني يعني ابو بكيه ابو حماد ابو كستي لدى خطابك سبّح رب العالمين قال كي تعبيد قلبيها مبنى صلى الله عليه وسلم قلبي صلى الله عليه وسلم همه تعبيد بجن بجن سبحان الله سبحان ربي الأعلى هال ذكرى كتسبيحات هبيتك رب العالمين بيتكرا بجن تي كلمة سبّح اسمياتي سبّح اسم ربيكا عينو في ربيهو شبكا باكشكا العيباو كي موتيا دشته في نبي رب العالمين تباكش كرمت الكيمات يا وعيبا، شوكي أسماء الله كلها حسنا، نبي رب العالمينها مجنة، أما الجوان يا تما باكشتر يا تما بكيمات، شو كيمات تدانينها وكعيب تدانينها، أما مرف نبي رب العالمين بكي ندانه وبشين ندانه، بيعبد، بجنة ك الرحمن، أما شيء نبيته إذا شيء بجنة عبد الرحمن، أما كما فكر أما هم دف ما بدي سبحان الله أسبح اسم ربك الأعلى ما رب العالمين <سؤال> وتدعي كما تدعين يا ربي وهم عملش ما مشاكل ما كما تدنون ناد نوك نو رب العالمين و هر نو رب العالمين تسبيحات و يا اوك اوك ام كما تدين ناد نو رب العالمين اوك كما نو رب العالمين دي الجيكي اللي كيفك يا بابي او كان؟ هو كاين ودين جاء في كناتب تبار بيأوتيهانو كيما تيبو نهيدك. هبش قدر قتنا نو رب العالمين يا وأكل هبشين ما زن كنا رب العالمين. وعلماء رحمة الله دلابيد مفسرة يقول شو رب العالمين بحسى نبز بحسى كاتنا ذر رب العالمين شدك أي. باكش رب العالمين هم رب العالمين ولكن هذا هو معناه في هذا يعني سبح ربك ذاكرا اسمه مسؤول عن رب هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هو مسؤول عن هذا او مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو سبحان الله سبحان ربي العلي سبحان ربي العظيم فهمه مو واكشكرنا رب العالمين وما كمتي توكشكرنا ذات رب العالمين يعني تشكي ذات رب العالمين بيجي يا رب بكل التتشكي ماتي عيد دانينه تشكي رب العالمين كامله ما مخلوق شو جاي تشينينا جيت كامل شو ذات رب العالمين كانت كالت بي همو شنو ما كاملين بي عيبا البيك جاء people will allow us to heal our رب العالمين and our Softers and Myself is to say, and these future promises are, nests, their true vati, and the 5m. And these are main reasons to the important ones and the and the rules of God and those prays for the powerful من يأتي اكي زينا وقد دهولي اتاك ايكي زيك دهولي هموت بي كيماتينا وبي هذا معنى سبح اسم ربك يعني تو ربي خوب دنيا رب العالمين، وأبغى تشيع في رب العالمين في في في وقف وقف كفرة، تبغى رخنال رب العالمين بدي والله جوانية، في كفرة، رب العالمين هذا ربك الأعلى، يعني أي بصلمان شتكي رب عميم تديه تبغتو رب العالمين. ذاتي ويبي كيماطيا ويبي عيبا وصفاتي ويبي كيماطيا وبي عيبا وقالت كاتي وبي كيماطيا وبي عيبا وقالت كاتي وبي كيماطيا شجر عيب وقالت وظلم وخرابي شجر وبي كاتي وبي ربك وبي كاتي وبي كاتي وبي آه فريم على السكيدة وتوم الكيوي وشلة بات باد. هذا توخو هست فينديت كي وتيمانة فينديهاي كأبي شلة تربية باد وتو شيء كذي وهموش شلة همو مخلوقات ربة باد أو بس إله حقه ورب حق بس أوى جوي ما دمت تو تيقف إيمانها يا بتو بتو عيبو كي ما تجيش وين الدير كي الأعلى يعني ألبيلند الأعلى هذا هما بلندري هم جلي علو المكان جرب العالمين هم ما جرب العالمين سال عرشيده وعرشيش اللي هم مو مخلوقه بالانتره جرب وهم قدره اللي هم ما بالانتره ابي علو المكان وعلو المكانه يعني هم رب العالمين ذات قدها هم اشتكي بالانتره وهم صفاته وهي بي وقدره يشتي بالان اللي بسمان Because there was an lformation. The place came through the quiet was when he got You A prayer he had a prayer that says that it's all taught us If he had found a prayer for us now that he wasn't in parole The dance was when he went أو شنو كاس من غنوقت على على خوي شابي؟ أو العثمانية العالمين بشر هو يشيكين يعني سبب هندية شيكين قابضان الكبار العالمين الكيرة ربع العالمين العثمانة وبنترلين كاس نيا العالمين أعلى يعني وما جوتي علوه القدرة علوه المكانة الله كلهن يمر بها بس المرة العالمين هما ما شيء لبعض خفنا خدابو مرديهات الهما <سؤال> بلنتر داني شيء حكم رب العالمين هات الهما بيشتري داني وامجت كرب العالميني مرديه بالسمات الهما بن عباس برس الله وعليه السلام تعرف سورة بو ربك ده بيجي سبحان حتى <أنت> ملوى قلت يسبح اسم ربك الأعلى ملوك ديوى بجد سبحانه ربي الأعلى فشتين في سببكات الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى يعني أو إله أو ربي خلق يعني همو جتك بيا شكري خلق أو جتك نبي تتركي أو جتكي بنية وجودة بنية بونة دو فشتك النبي نبي هنا جوتين خلقوا كيف تشتكي؟ <تصفيق> هاي بس والأشري كاي؟ <تصفيق> بس ايه؟ بس ايه؟ باكيني وكي تشير ربعا من القرآن ده هناك مختبع سي عيسى عليه الصلاة والسلام اني اخلق لكم من الطين كهيئتي الطير فانفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله عيسى عليه الصلاة والسلام قره يدو اني دونيا دو سالشخلة الشكر وده قفكته لو طاية بإذن الله رب العالمين وحسكر رب العالمين هذي شهد قوته چه؟ هذي شهد نوع به خلقه هم أف خلقه رب العالمين وطي بحثي بين دنيا أف خلقه هو رب العالمين وقتها حسكد إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون لابشته چه بده چله هد؟ چه بده أرباك عيسى عليه الصلاة والسلام ايكي الواقص هو رب العالمين وچه كري بي چه؟ بي باب مني بسبب ولكن يجب كون يكون هناك مريم مدرس لانه يكون مريم مدرس او سيماشي كاتب ما باربطه جبريل باريس باريس باريس باريس باريس باريس باريس تدعون من دون الله باريس باريس باريس باريس باريس باريس باريس باريس باريس رب العالمين باريس باريس باريس باريس العالمين همو خرچه کن میشه که چی کن نه یا خلقو نباید نکنش یا نه. اونو کاش اجیرا پرست نشده. هر تاریخان که آمریکا نشده چپ کرد میشه که چی کن نه کس نشده میشه که چی کن. اگه شن چی کن مرو با کی دش نه ایناشده میشه چی کن نشده. هر کس نشد به چی تایی چه در برای رب العالمین بحثی به شلاخو و یا مازا کری ای بودی ایره همون چی تایی کدی؟ همون هموشتای چی هر مخلوقات او مخلوق بید ایلای رب العالمین یه چه کدی؟ اجا رب العالمین دشترم مادم هم گو ایمار به هنده های و اولانی نگو به عقیجه و باوری که همون چی تایی کدی؟ بیا وقت مصیبت اکی سرطه تیر ن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 أسوأ بجوانب ريكوباكية كذا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوتين؟ تجربنا بنجاء أو مخنوقة رب العالمين كذا ده بيه عيبة كذا بيه. هكذا نكان بشر هو نادٍ يا كذا بيه راس. نو سار أو شكل رب العالمين يا كذا بيه. ده عيب ما ده بيه. يا منشش شو يدخلها ما بيه. حيواني حيوان شو ناد بكا كذا بيه وهكذا حيوانات أي شو إني كم تي ما هدنا شيء كمان أي جات شو بي أي جد عيب تيده هذي منيح هذا أشتغل <سؤال> بس نزل زاد كم الذي خلق فسوى يعني هاي أيك ربعمية شيء شيء جواني وريكوبيكي وهاي جت شيء كذي دية لي شلوبي كوب شيء شوية مخلوقات ربعمية شيء جواني ويهما جوان تريكيها يا موجوانتري بشرة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وعمز ما بشرت جوانتر هم مخلوقه يا شيء رب العالمين تداس بأبديش لي شيء كي لخرابي لكرادبي وشو لا خناك لأنه كذا كي بس الله بيجيك إيره كرادة بين إيره بكين دشيت لكرادبي عندي الذي خلق فسوى هموجتك رب العالمين بجواني وراكوبي كيا هاردش تاكي بيتة داس بدن إلها دش لهد إلها دخراوي أو اشتدنوكا بشاب ونيا زراعته اف اشتدنوكات جاتينا كران آب ساماد وآب قالك نوع عشود جاتينا كران همو ونيا باركينا جراخوش قليش لهد قليش قالك جوامد أما وقيدي هاي كاتابي رواسي وشيتت آه بيشا البيت طامع ونيا طام تدانيع ونيه هو يعند زراعة الذي خلق فسوى، رب العالمين هم مش تاكي شيء كذي يتكلم ليش؟ جوانية وركوبه كذي شيء كذي وتبكي دز بدأي وتبكي بس إذا جوانتر كذي كام؟ إذا بوشتر يا رب العالمين بيد؟ لا لا والذي قدر فهدا، وهذا رب أو إله أو خديا أو يعني الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. اما आम्ही نه مشدگی چي تي و همش چي بودناي قادر اكو بودناي وقتي كه يبي نبي و بوشتي ني چي بي وقتي چي بو شب आम्ही ني جيانوي همو زانيد وقت رويد چي كرد وقت مخلوقات جهان مخلوقات يبي و چي كرد و چنا كرد چخ خود و چنا خود و دي ماي كويش دي چي بي اجروي كانگ دي هه تو امروي دي چند بيدو دي چند عملي به تو دنيا ده نه قدرا يعني همش چي بودناي قدرك رب العالمين يبودناي اشتغنيها كوجرب من يغنيها هذا النبي: والله شجبه وأنا بشو لها تعب. وكيم بشر. كم دي تخطيط شو الكدانة؟ كم دريكو بيجبي؟ هذا أبي رب العالمين أو خطاب دهنا إلا الذي وجهي، ديه خطأي. شو جرى أشتاق نواشته دري؟ بنقدر رب العالمين ده. وبنفتح طيده ده رب العالمين هو مخلوقات دهنا. فهذا بجدين رب العالمين شش يده؟ ضام مخلوقنا هما هدايا. وجاء عام مخلوقات عام رب العالمين قلب شريهداك وهي مشتركة هداك كونية. يعني أنا هيك يا رب العالمين هدايا تودا كشكة فبخرج جانا خور هذا. اے خیر ابامین ہدایت دے کنے سٹ وی جانہ خور ربا ک سٹ بو خورنے پیدا کر دیشو چشکے کو مازن کر دے خان یہ تو ماڈل کر دے چیک کر میں ہم ہمے وزاری کیا چ جرا چشکے نہ تے نہ کوئی دیتا چھپت سے دو شکے نہیں نہ کچھ نہیں ہر ایک ابامین نشے دائی ہن تیگ اس نہ دے کچھ چھپ گہ بو دوا كونية عامة ربعمية داها مو مخلوقة وهي كو دا كودا بشري من يوم أجناه دا كوتيه ما خاصة وإيش نيجي دا كد دا شرعية, دوية شرعية. دوية. يعني كده دا ها يعني الدين بومايدير كده بومايدير كده رايقوا بحشته وراح توجهنا من بوما تي عم برد فرايكرين كتابة فرايكرين هذا الهدار شه؟ هدار دي چوك هدار دي همو باشدار انتدار اما افا غبا عميه داعم رده بخوت شب كاي راز بنا خده بداسكوبة بني بحشته بداسكوبة بني خدير كاي الاغري جهنمي والذي قدر فهده موسى و هارون و اختيبوت يا فرعوني و تا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. وتابب ما أبى هامشتك هيچه كذي والذي أخرج المرعى أو إله أو رب أخرج يعني مرعى أو أو حيوان شيء كات، تحوط تشيء، آه تشيء يدني تحوط، هالجس المرعى، أو بيجنا ويجي أي شيء، مرعى، يعني أو جي أوي حيوان شيء ولا تشيء يرجي عليه، جرب العالمين بيجي هر أوى، رب العالمين أبغى نقول شو لكلي، نقول أو جي إنه عادري، أو كسكتي إنه عادري، ده حيوان بخليه كون، فجعله غثاء، أولي كسكا، إشتيامك ليش لا زاربي، غثاء يعني ده حشق بيت، ده حشق بيت وده زاربي، أحوا بشتي ده شو اللي هي؟ آه ده بلى فراشية وشيء. بشتي زرية قل الجرة كباران لب نياومي ده شو اللي دراجبي نياومي دواري داراجبي، أجعله غثاء أحوا. ابا عالم باشتايام بري ساعه يعني باشتاام بسرمانا عالمين عولي قيادهش اين دريچي يا يكسك شتينگي باشتاامكي ديزربي انيا بودي اخيري ديماي كوبي يك هر ما و انيا ديماي كه ده بره فراشيه و چي اموزعان که همون اشاره داره عوادی باشی اشتباه قوت او نیا وقت بوج حیب و کی بیگی اشتباه کسک اوی جوان اوی پایتا زیبند وی مروی شی هویا و نیا عوادی وقت بوج حیب داره طیح وی قوت اوی پایتا و نیا ربع عالمین همش دامروی قوت آخر در جادامروی و نیا عقل مروی کیگاش نامروی خارمو بخو همش دامروی چیا جله جله قوت مگله بعنیا تو مروف هناك جواته حس بيش... كاس ناشي كم كان كاس ناشي كاس ناشي كاس ناشي ثمان مغرور بيت في جيان يعععني ربع مية دامويل بيشتني هذا شيء بيش بشهد عوليك إيش كأ؟ مش نقرأه <تصفيق> بيت ببلن بيت ون يأتي جحيل بيت وعزم بيت نأتي قوات كبير. تجيت قيمة جحيل هنيه ون يأتي قواتها. بس إنك بتشجع ده دماغك دمري. تمام؟ وهاي من بجد. كده شنو بدا كيريا؟ بيجي ونأخذ. سنقرأك فلا تنسى. <تصفيق> يا الله عليه وسلم. معت جبريل توتي و بواحدين هاي جبريل د ابو اياته ماشي اج تجي نجسد يمك اياته يا امبراس الله عليه والسلام و زيدو باش توسري روح ريش د بينكم فباش تما لا جبريل يا اجش تك فيك و بدي داك من تشد كبير كره ما خلت و جبريل بمشيد كتبه شي كتبه بن هند شراب العالمين متتبع امبراس الله عليه والسلام سنقرئك يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم سنجعلك قارئاً حافظاً واعياً يقول أنك محمد صلى الله عليه وسلم تشبكي القرآن تباركي ودولتك أنك تباجيغا بدرستي بي خالتي بي بي الكرن تقوم بيين دي ما تشلينكا عاجزنكا جبريل يبتاختان القرآن تشلينكا يبجي او أو القيام القيامة تشبكي لا تحرج به لسانك لتعجل به. فعجلناك ورحمة رحمة تاتي جبريل بتاتينك فعجلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه. أبو عمرو بدخل سلمى. أمدت شلتا كان لقرآنها ما يكون كي نعبد لهذا. جمعه يعني جمع القرآن في قلبك. القرآن ما يكون كين نعبد لهذا. وبيشتينجي وبيانه. أمدت شليش كان يعني أمد ولد فإذا قرأنه فاتبع قرآنه واختي جبريل بيتفاقن توجب كه ويجهو بده وعجل الله عليه وسلم كتوى قرآن جبريل بيتينه تفاقن تعجل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 وش جرى كنلاكي، تشجرا عند خلاص، الطبع بالنافذة لتذا، وسان زمان لتذا تشجرا بهلا كير، إلا ما شاء الله، إلا كخديه حسكر، كخديه حسكر تشتاجي كلاي، تشتاجي بيرك، ما ننسخ من آية أو ننسها، أبا علي يقول تبي صلى الله عليه وسلم، هكما آياتك شليكر نسخت، يان مد شليكر البيرة تبرع، ننسها يعني ما بيرة شليكر ولكن يجب <تصفيق> ان تكون في رب العالمين يجب رب العالمين في <تصفيق> البيت الذي يجب بيعمل تكون الله البيت الذي يجب ان تكون في البيت الذي يجب ان تكون في البيت الذي يجب ان تكون في البيت الذي يجب ان تكون في البيت الذي في بندرا إلا الله الاكرب العالمين حسب تشكي ت عمي دي تشي يا دي تشي عندي قلتو بيروحش مني ونايتو تفسير التفسير هادي فلا الله ودي محمد صلى الله عليه وسلم تجاب يرناكي ما شاء الله الا خدي حسك بس هو خدي حسك يدت الله ان لا تنسى ابامين وهي حسك اللي كنت يعني تجاب يرناكي وچشتي ام بيرتنا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك یم بتی آموزش و تیبیه، یم بتی عمل رو بهت باختوار، دشتان نب بحاشد. در اتات ات ایلا یک شاء الله ان يكون خالدين فيها. رب العالمين هوی حاکمی که اتات ات ات است. ویرش و تیبیه یم بتی. ویرش رب العالمين هوی حاکمی که محمد صلی الله علیه و اما پیامبر صلی الله علیه و آله بین کلیا ون بیننکی اند چجورا هات يا عمي سلام قرانه بيقول انه في نलेज ده يوم من هذا تفسير يعني رب العالمين زايد اوشتمرف على نيت كات واش كريت كات بدك من بيجي بي جي وتكات رب العالمين علمه بهاي وما يخفى واشت بشارتيش تيتا هم رب العالمين علمه بهاي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه رب العالمين مدرف هيك يعني زاين كو اوشت ناف دليويدا او وسوس ناف دليويدا وقتي بيش تيتا سردي امزان كو او وسوس ايشي وكذب يشتوين ربا عميني هاي هي بس ربا عميني رحمه وما دبري او النوف دليده چلينو هاي؟ السر محسبنية او مانوية تحسب إلا إذا تكلم العبد به او عملا إلا كاملوف آخف كرا قام كرا جهي كرا عمل هنجي ربا عميني مروبي حسبه أما نفسه مروبي ونيا واس واسات هاتسات مروبي اشتاكي خراب وقناحك وشتاكي كا رب العالمين كرب لفباً ما دمر في نكرة عمل ونكرة آخفتاً رب العالمين الملوين ناك اما رب العالمين مجد إلا وياعلم الجهب رب العالمين حموش تكي ظاني وعلم وظانينا حموش تكيه فان دمرو في مسلمان سر ونوف دي خوش لبكت باقش كت سر وعمل يباقش بيتاو بيتابي رب العالمين كيف بيت يموافق بي بي بديد بي القرآن وسنة ودل يخوش يجو مروف باقشكت اشتخراطي دون هالي الشركات دون هالي حسيديت دون هالي دجمناتية دون هالي كاربات دون هالي وكاسي هباشتنات يجو مروف علم مظاينة بحموشتكهي يعلم الجهر وما يخف نفس سر سرفت ابي او النوف دلاج دا اما يغال ايو علم مظاينة بحموشتكهي وانو يسيروك الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يقولون ان بوتا هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك وريكا يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك عليه وسلم. الکتریک ایمان گرفت، ریکا باج گرفت، عمل صالح دکت، ربعمشت امده بودش لیکن، همده بود تب صنایکه. هنی امر به عبادتی دکت و ریکا حق گرفت، او ریبادی گلک و چیه؟ گلک اب صنای، گلک اب خوش، خوش یا خود داد بینی، دلی بیه مرتب ویر لیکن، اما امر به جنح کار و یا خراب و یا ریکا عبادتی ندقتی، دبی دلی بیه بین خوش، دلی بیه خوش چه؟ جنحة خرابيات بأمر يا رب العالمين، دلوقتي في خوش. أما هذا رب العالمين كان سؤال حق ولا ديني الجديد، رأيك القرآن والسنة يا رب العالمين مستهمن ده بيتكلم رأيكين، همد بيتبصانه أيج، هندي أكمله بيري، ويرأيكه بجديد، جالك أنا خوش على شنو شش تا حامله فلان عبادتی هم قبلا کن تمام شش تا حامله ات فلان شوییامو آن فلان شوییامو قبلا نکن شش تا فریاد می‌رفتی چجور کج خونده تا مسیحه چجور کج خونده تا ستارانه ولایت جو واش دن؟ هنوز واش تا چیه؟ تا جاله که ماسه. اما هک می‌رفت ات دار ملی آفریقای جاله ترابعامید ملی صنایکه وانویا سیر و کلیو سراغ. ف عبادت تو ف شو لذلی ملی جاله یاب زحمات ويرد دليله هذا رب العالمين ودينية كيا كيا يسرى يعني دين كيا في الصناعة وما جعل عليكم في الدين من حرجين. طبعاً مش جرى الزحمة دي وמנدونا ناف كده ناف دينيته. بس كان جاب دين لولي مروفي وعبادات رب العالمين لولي مروي شتى كناخ وشوية باره قرانة. عندي مرفنا وكتير ده من اليداس بيناتيه. حين جي شيطان ده مروي كده. مروي كده باره قران وجالك بس دمات شيء، انا مؤكد قلعك اي شيء؟ قلعك بصانعه وقلع قلعك ده ده من هم دنياه وهم خوشه موازن وصدق بالحسن فسنو يسره لليسره هذا يعني مجد هاركسكي الله عليه وسلم يا مصدق بالحسن وباري بواجتك لرب العالمين متما هموشتك باري فكر فسن يسر هو لليسران هناج رب العالمين يقولتي ام دي فيريك حق ركناز بيكن وبصنايد اما هيك باودينا اني حق خد نداء حق پیغمبرين دايس الله عليه والسلام حق قرانين داي حق ارشك هيك ابيك يوم باري بينك راسنا اني ادري اشتقي خد پیغمبر بودي صلى الله عليه وسلم هذا شو جفريته بلعاك السبب لي أفريكا بصانائي و أخوش لا لي أمودك همون رأيكا نخوش دره وهمون رأيكا زحمته أما أكامل رأيكا حق قر أعطى وصدق راس حق راس جهر کسی که حس کرد ریکاراس ریکاحابو بیتان صناای کرد و رب العالمیش توانیم رو وید کرد واریکاریم رو وید کرد تو فیق ما روی بداتیم سبب و کار بینی اولی حقیق مکسری بداته یاد بیش غاریب واش طب بت علی خدا پیامبری بودیم الله علیه وسلم این رب العالمیش وعده خود علم دش لیکه دیجی بجکه دنبال داره که صناای که و دوالت که تو عبادت آب ریکا بتو ومن رؤي ببيت البرد من رؤي سبيت سالكا اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين